أن أستجيب إلى طلب بعض الإخوة حيث ارسلوا لي رسالة طلبوا فيها أن أتكلم عن موضوع التكفير ولو باختصار حيث ذكروا أن هذا الأمر قد تشبه في هذا الزمان ولا سيما بعد هذه الثورات غير السليمة وغير الحكيمة فأصبح يرى في الوسائل المنتشرة التكفير تصريحا أو تلميحا فأقول باختصار إن التكفير هو الحكم بالكفر وهو نوعان حكم على الفعل بأنه كفر وهذا يسمى عند العلماء بالتكفير المطلق وحكم على الفاعل أو على المعين بأنه كافر وهذا يسمى بتكفير المعين وقد يقول العلماء إن فلانا كافر ويقصدون المعنى الأول وهو أنه متلبس بفعل هو كفر فهو يستحق الكفر لا أنهم يحكمون على عينه بالكفر وتكفير بمعنى الحكم على إنسان بأنه كافر نوعان تكفير صحيح وهو التكفير من اهله على اهله تكفير من له الحق بالتكفير لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فهذا حق لا ينفى وتكفير هو اعتداء بحيث يحكم من ليس أهلا للحكم أو على من ليس أهلا لأن يحكم عليه بالكفر ونحن نتكلم هنا عن ما أصبح يفهم من لفظ التكفير وهو الحكم على مسلم بالكفر بمعنى أن يخرج من دين الإسلام إلى دين الكفر فأذكر هنا قواعد نافعة في هذا الباب إن شاء الله منها أن الأصل في المسلم الإسلام فمن ثبت له الإسلام فالأصل فيه الإسلام من أتى بالشهادتين فالأصل فيه الإسلام ولذلك يقول العلماء من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فمن حكمنا له بالإسلام فالأصل فيه الإسلام والقاعدة الشرعية أنه يتمسك بالأصل حتى يثبت خلافه. فالواجب الشرعي أن كل من ثبت له الإسلام يجب شرعا أن يتمسك بالحكم بإسلامه حتى يثبت أنه كافر وهذا الأصل مفيد جدا وسنبين فائدته في الكلام إذا بلغك أن رجلا من المسلمين كافر أو يفعل كفرا فإن الواجب عليك أمور الأمر الأول أن تتثبت من أنه قال أو فعل فليس كل ما نقل صحيحا ولا سيما في هذا الباب فإن النقل في هذا الباب يغلب عليه الكذب لأن الغالب أن المعتدين في التكفير يحكمون بالتك... بالكفر ثم يسببون فيحكمون على الحكام مثلا بأنهم كفار ثم يبحثون عن أسباب إن وجدوها وإلا اخترعوها والغالب هو الاختراع فالواجب التثبت من أنه قال أو فعل فهنا لا يخلو الأمر عند التثبت من ثلاثة أمور الأمر الأول أن يثبت أنه لم يقل أو يفعل والأمر الثاني أن يثبت أنه قال أو فعل والأمر الثالث أن تردد لا يثبت عندنا ولا ينتفي، الأمر محتمل فإن ثبت أنه لم يقل أو لم يفعل فقد اندفع الأمر من أصله وإن ثبت أنه قال أو فعل فهذا له قاعدة أخرى وإن شككنا دائما عند الشك نتمسك في الأصل نتمسك بالأصل ما هو الأصل فيه؟ الإسلام إذن الأصل أنه لم يقل كفرا أو لم يفعل كفرا فإذا لم يثبت عندنا القول أو الفعل فإنا ننفيه عن المسلم ولو كان محتملا طيب ثبت أنه قال أو فعل هل نكفره مباشرة لا يجب أن نتثبت من أن القول أو الفعل كفر عند العلماء ليس كل ما قيل في الساحة اليوم إنه كفر هو كفر نحن وجدنا اليوم هؤلاء المعتدين في التكفير يكفرون بالجنسية ويكفرون بالهوية الوطنية ويكفرون باحكام المرور وكل هذا ليس من الكفر في شيء فلابد من التثبت هل هذا القول كفر؟ هل هذا الفعل كفر عند أهل العلم فهنا إما أن يثبت أنه كفر وإما أن يثبت أنه ليس كفرا وإما أن يكون فيه تفصيل قيل إن الحاكم الفلاني كافر لماذا قالوا لأنه يأمر بأحكام المرور ننظر هل أحكام المرور كفر الجواب أنها ليست بكفر بل ليست محرمة بل هي مطلوبة من ولي الأمر لأن المطلوبة من ولي الأمر أن يجتهد في الأصلح للرعيه ف. هذه الأحكام لا تخالف شرع الله فهي مطلوبة من ولي الأمر تنظم حياتهم إذن ثبت أنه ليس بكفر انتهينا أن يثبت أنه كفر وهذا له قاعدة أخرى أن يكون فيه تفصيل قيل فلان كافر لأنه لبس الصليب فلان كافر لأنه لبس الصليب هنا لبس الصليب ليس كفرا على إقلاقه وإنما يكون كفرا إذا لبس على سبيل التعظيم والتقدير أما إذا لبس لغير هذا فليس بكفر وإن كان منهيا عنه يعني أظنكم صغار في السن لكن كان قبل زمن في ساعة سويسرية هي أشهر الساعات الموجودة في داخلها صليب العوام يسمونها ساعة أم صليب وكان الرجل يوصي يقول هات لي الساعة أم صليب لانها اجود انواع الساعات ويلبسونها ما يقصدون لبس الصليب ولا يقصدون تعظيم الصليب يريدون هذه الساعه الاصليه هذا ليس بكفر انسان يلبس قميص لنادي من الانديه وهذا النادي في شعاره صليب هو ما لبس الصليب تعظيما للصليب هو لبس هذا القميص نحن ننهاه لكنه ليس كفرا ثم ليس كل ما قال الناس انه صليب كان صليبا ف كثير من النقوش الآن مثل هذا النقوش التي في المسجد لو أردت أن تدقق حتى تتخيل ستجد صلبانا وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة قيل له مثل هذا فقال ليس كل ما تقاطع صليبا أنت لو عملت هكذا في الشمس لصنعت صليبا لأن ظلك سيكون صليبا وليس بصليب لكنه على هيئة الصليب طيب ثبت أن هذا القول أو الفعل كفر ثبت أنه قال أو فعل وثبت أنه كفر هل نكفره الجواب لا هنا قاعدة أخرى فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقد يكون هناك مانع يمنع وذلك يا اخوه معاذ رضي الله عنه لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى بعض النواحي فجاء فرى الرسول صلى الله عليه وسلم سجد له لانه راى القوم يسجدون لعظامائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا وهذا يدل على الاستفصال فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا قال ما ينبغي لأحد ان يسجد لأحد ولو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على حمزة بعد أن جاءه علي رضي الله عنه يشكو في أول ما جاءوا إلى المدينة لم يكن الخمر محرما فشرب حمزة رضي الله عنه مع بعض أصحابه الخمر وكانوا يأكلون السويق فقالت الجارية يا حمزة انا اكل السويق والراحلة عند الباب فقام فنحرها وهي راحلة علي رضي الله عنه فذهب علي رضي الله عنه واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه دخلوا عليهم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في الامر فقال وهل انتم الا اعبد لأبي يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انت حتى تكلمني؟ انت عبد اصلا عند ابي وهذا في حد ذاته كفر اذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال انس رضي الله عنه فعلم انه ثمل فتركه وخرج وهذا باب كبير جدا لكن الاختصار يعني فقط اريد ان أصل القواعد فان اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر طبعا هنا لا يخلو الحال من ثلاث أحوال أن لا تجتمع الشروط أو يوجد مانع وهنا يندفع التكفير والحالة الثانية أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع في الظاهر وهذا له وجه سنتكلم عنه والحالة الثالثة أن لا يتضح لنا الأمر فإذا لم يتضح الأمر أعدناه إلى النفي لأن الأصل الإسلام فإن اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر هل نبادر بالتكفير لا القاعدة أنه يعاد الحكم إلى أهله لم يكلفك الله بالتكفير والموفق يفرح إذا سلم من العهدة ما يدخل نفسه في المضايق التي لم يكلف بها والله عز وجل يقول في شأن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وما يوجد أعلى من الحكم على مسلم بالتكفير فشأن المنافق ومن تشبه بهم ان يبادر الى مثل هذه الامور ويتولاها بنفسه وليس من اهلها وشأن اهل الايمان ان يقولوا سبحانك ما كان لنا ان نحكم بهذا يردونه الى اهله الى السنه وعلماء السنه وهذا هذا فائده قول الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول اي في حياته وإلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر منهم يعني إلى العلماء بالسنة ما يذهب إلى أهل البدع منهم من لا يكفر مطلقا حتى من ثبت عليه التكفير ومنهم من يكفر كل من يبغض يذهب إلى أهل السنه أهل العدل والإنصاف ثم لا يتكلم في كل واحد من علماء السنة لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل البصيرة والاستنباط هم الذين يحكمون طيب هنا إما أن نعرف حكم أهل العلم وإما أن لا نعرف حكم أهل العلم وإما أن نعرف أنهم نفوا الحكم يعني إما أن نعرف حكمهم بالتكفير وإما أن نعرف حكمهم بعدم التكفير وإما ان لا نعلم فإن علمنا حكمهم بالتكفير فهذا له شأن وإن علمنا حكمهم بنفي التكفير انتفى التكفير فإذا لم نعلم فالأصل الإسلام فإن علمنا حكمهم بالتكفير اعتقدنا كفر المعين لأن العلماء حكموا بكفر اهل أهل السنة لكن لا يلزمنا أن نتكلم إلا إذا وجدت المصلحة الشرعية فالاعتقاد مبني على الحكم والقول مبني على المصلحة ألا ترون أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين بأعيانهم وهم أضر على المسلمين من الكفار الصرحاء ومع ذلك لم يخبر أحدا بأسمائهم إلا حذيفة رضي الله عنه مع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنهم منافقون وأنهم في الدرك الأسفل من النار لكن المصلحة الشرعية اقتضت أن لا يخبر بأسمائهم وأخبر من حذيفة رضي الله عنه وحذيفة لم يخبر احدا حتى الاثر الذي ورد فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة هل أنا منهم فلم يخبر فلما ألح عليه قال لا لست منهم ولن أخبر احدا بعدك الاثر ضعيف ثم ليس فيه أنه أخبره بأسماء أحد لكنه نفى عن عمر رضي الله عنه إذن مثل هذا الكلام ينظر فيه إلى المصلحة الشرعية بعد كل هذا ولو أن الناس عملوا بهذه الأصول السلفية الحقه التي دلت عليها السنة لسلموا من هذه الأخطار التي تضرب في أقطار الأرض ونحن دائما نقول السلفية أمان للإنسان نفسه أمان للمجتمع أمان للرعية أمان للراعي لا تتحقق مصلحة الجميع تحقيقا صحيحا إلا في السلفية والله ما من منهج يخرج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إلا مع كونه ضلالا تنخرم فيه المصلحة ولو من وجه من الوجوه فهذا هو الباب الذي يضبط لنا مسألة التكفير لا ينفى التكفير مطلقا ولا يثبت مطلقا وإنما يثبت بالأصول الشرعية وفق ما دلت عليه الأدلة ثم أنبه إلى تنبيه وإن كن أطلع لا لكن لا بس يا إخوة المسلم المؤمن الموفق يفرح بإسلام الناس ولا بكفر الناس بإسلام الناس يفرح إذا علم أن أحدا دخل في الإسلام يفرح إذا ثبت أن فلانا من المسلمين لم يكفر لكن الذي يمتلئ قلبه بالهواء ينعكس عليه الأمر فإذا جئت إلى حاكم قلت هذا الحاكم مسلم لأن مقتضى الأصول الشرعية أن يحكم بإسلامه يسود وجهه و يغضب و ينفر و يلقي عليك من التهم ما لا يلقى على الكفار الاصليين وهذا ضد الفطره و ضد الأصل في المسلمين لكن الهوى يعمي ويصل نعود بعد هذا إلى قواعد البيوع ونكبل القواعد حيث نذكر إن شاء الله عز وجل ما يضبط لنا كتاب البيوع ويا إخوة هذه القواعد لو حفظها الإنسان قاعدة قاعدة حتى لو لم يدخل في التفاصيل تضبط له مسائل البيوع ضبطا على الراجح من أقوال أهل العلم الذي دل عليه الدليل ونحن كنا قد ذكرنا سبع قواعد في المجالس الماضية نذكر اليوم القاعدة الثامنة وهي الأصل أنه لا يقع البيع إلا من راشد الأصل أنه لا يقع البيع إلا من راشد القاعدة المستمرة أنه لا يقع البيع ولا يصح إلا من راشد والراشد كما يقول فقهاء هو جائز التصرف هو جائز التصرف طيب من هو جائز التصرف أيها الفقهاء يقولون هو الحر البالغ العاقل الرشيد هو الحر البالغ العاقل الرشيد ويجمعها كلها الرشد الرشد المطلق من لم يكن حرا فرشده ناقص لانه ناقص بجانب الماليه التي فيه من لم يكن بالغا فرشده ناقص لن اصلا البالغ غير مكلف لماذا غير مكلف لماذا غير البالغ غير مكلف الصبي غير مكلف لماذا لان آلة الفهم عنده ناقصة فرشده ناقص المجنون لا رشد عنده لانعدام الآلة الرشيد وهو الذي يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ليس عنده رشد ولو كان بالغا ولو كان أصل العقل موجودا فيه ليس عنده رشد فمعنى الرشد كما يقول فقهاء أن يكون العاقد جائز التصرف لماذا؟ قالوا لأن البيع يشترط له الرضا كما تقدم معنا وناقص الرشد ناقص الرضا ناقص الرشد ناقص الرضا فلا يعتبر بيعه يقول كالاقرار الاقرار لا يقبل من غير الرشيد فكذلك البيع طيب يترتب على هذا يا اخوه أنه لا يصح بيع المجنون أنه لا يصح بيع المجنون فالمجنون لو باع أو اشترى فبيعه باطل بإجماع العلماء بيعه باطل بإجماع العلماء لإنعدام الرشد فيه ولا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده لأن نقصه من جهة أنه مملوك فإذا أدن له سيده انتفى هذا النقص فإذا أدن له سيده صح ذلك ولا يصح بيع الصبي والصبي ينقسم الى قسمين صبي غير مميز صبي غير مميز وهو الذي كما يقول الفقهاء لا يعرف الخير من الشر ولا التمره من الجمره لو اعطيته تمرة اخذها ولو اعطيته جمرة اخذها الا ان يجربها فلا يعود اليها هذا غير مميز وهذا لا يصح بيعه باتفاق العلماء وصبي مميز وهو الصبي الذي يدرك المعاني ويفهم الكلام لكنه دون البلوغ هو صبي يعرف الضار من, من النافع بدأ يعرف لكن معرفته ناقصة فهذا لا يصح بيعه لكونه ناقص العقل ولذلك لم يكلف بالأحكام الشرعية ولا يصح بيع السفيه والسفيه الذي لا يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا يعني السفيه تعطيه شيئا ثمينا يباع بألف فيبيع بعشرة ربما يكون في الخمسة وعشرين أو في العشرين تعطيه مئة ريال فيذهب ويأخذ بها حلاوة عنده سفه في التصرف لا يحسن التصرف فهذا لا يصح بيعه في قول الله عز وجل ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فنهى الله عز وجل عن أن نؤتي السفهاء أموالنا لأن الله عز وجل قد جعلها قواما لحياتنا ومعايشنا تقوم عليها حياتنا وتقوم عليها معايشنا فلا يجوز تضييعها. وإعطاء السفهاء الأموال فيه تضيع ونهي الله عز وجل عن أن نؤتي السفهاء أموالنا يتضمن النهي عن بيعهم لأن بيعهم تصرف في المال يترتب عليه ضياع المال طيب لكن قال الفقهاء السفيه والصبي يصح بيعهما بإذن الولي يعني الصبي يصح بيعه بإذن الأب والسفيه يصح بيعه بإذن القيم عليه لماذا قالوا لأن الله أمر بابتلائهما بابتلاء اليتامى والسفهاء، وابتلاؤهما يكون بتجربتهما في البيع السفيه الذي عرف منها السفه لا نؤتيه المال حتى نبتليه كيف نبتليه؟ نعطيه بعض المال ليبيع ويشتري فإن أحسن عرفنا, عرفنا أن السفه اندفع عنه وكذلك الاب يبتلي ابنه او يبتلي اليتيم الذي له مال فيعطيه بعض المال ليتصرف فيه فان احسن التصرف فانه يدفع اليه المال وان فلا ايضا قال الفقهاء تصرف الصبي والسفيه بالبيع يصح في اليسير يصح في اليسير يصح في القليل يعني يصح أن الصبي يشتري حلاوة يشتري شيئا يسيرا وكذلك السفيه وكذلك يظهر والله أعلم أنه يصح فيما يحتاجان إليه يصح فيما يحتاجان إليه يعني الصبي يحتاج أن يأكل ووالده غير موجود يصح أن يشتري ما يحتاج إليه السفيه يحتاج يحتاج أن يأكل أو يحتاج أن يلبس ووليه غير حاضر يصح البيع إذا الأصل أن بيع الصفيه وبيع الصبي لا يصح ويستثنى من ذلك ثلاثة أمور الأمر الأول إذا أذن الولي الأب او ولي اليتيم او ولي يستفيه ولا يجوز لهم أن يأذنوا إلا عند الأمن على المال أو الاختبار يعني نحن نقول للولي لا يجوز لك أن تأذن له في أن يتصرف إلا عند الاختبار أو عند الأمن عرفت أنه يحسن التصرف هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يبيع اليسير وقد ثبت أن أبد الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي وأطلقه ثبت أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي وأطلقه فاليسير ال... الذي لا يتفت إليه كثيرا يجوز بيعه وشراؤه مع الصبي والحالة الثالثة ما يحتاجان اليه فما يحتاج اليه الصبي او ما يحتاج اليه السفيه السفيه فانه يصح ويدخل في ذلك حاجه اهله يعني امراه غاب زوجها وليس عندها من يقوم بحالها وعندها صبي ترسله ليشتري لها للبيت فهنا يجوز للوجهين الوجه الأول الحاجة حاجة الأهل والوجه الثاني أن الأم هنا تنزل منزلة الولي أن الأم هنا تنزل منزلة الولي فهذه قاعدة تضبط البيوت. الأصل أنه لا يصح البيع إلا من راشد ثم ننتقل إلى القاعدة التاسعة وهذه قاعدة طويلة نافعة تضبط في الحقيقة كثيرا من البيوع المنهي عنها القاعدة التاسعة الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع. الاصل منع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع. هذه القاعدة معناها ان القاعدة مستمرة في البيوع منع ما يؤدي إلى النزاع غالبا فيها القاعدة المستمرة في البيوع منع ما يؤدي إلى النزاع غالبا فيها فإذا وجدت صورة من صور البيوع وغلب على ظنك أن هذا يؤدي إلى النزاع فقف فالأصل هنا المنع الأصل أنه لا يجوز ولا يصح ودليل هذه القاعدة اولا الادله العامه التي دلت على الالفه بين المسلمين الأدلة العامة التي دلت على الألفة بين المسلمين والنزاع يخالف الألفة والنزاع يخالف الالفه ثانيا البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع كما سنبين ان شاء الله البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع ما هو دليل القاعده نقول دليلان من جهتين من اصلين الجهه الاولى الادله العامه التي دلت على الالفه بين المسلمين والبعد عن التفرق والوجه الثاني البيوع المنهي عنها التي نهي عنها لأنها تؤدي إلى النزاع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل ويدخل في هذه القاعدة ما يسمى ببيع الغرر وبيع الغرر أصل عظيم جدا في باب البيوع تتفرع عليه مسائل كثيرة جدا والغرر في اللغة يا إخوة يعني بيع الغرر من حيث اللغة قيل إنه مأخوذ معناه من الغرور مأخوذ معناه من الغرور وهو الخداع وهو الخداع والأكل بالباطل قيل ان معناه ماخوذ من الغرور وهو الخداع والاكل بالباطل وقيل من التغرير قيل ان الغرر من التغرير والتغرير هو التعريض للهلكه التعريض للهلكه يقال غرر بنفسه اي عرض نفسه للهلك غرر بماله أي عرض ماله للهلاك وقيل إنه من معنى الخطر لأن من معاني الغرر الخطر وكلها موجودة في بيع الغرر بيع الغرر قد يوجد فيه الخداع ويوجد فيه تعريض المال للهلكة لأن الإنسان لا يدري ويوجد فيه الخطر لاحتمال الوقوع واحتمال عدم الوقوع وقد تنوعت التعبيرات العلماء في التعبير عن الغرض فمثلا قال الخطابي في معالم السنن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر ما ضابط الغرر؟ عبر الخطاب بهذا الضابط كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه ما معنى هذا الكلام؟ كل بيع كان المقصود منه يعني العين المبيعة أو الثمن مجهولا غير معلوم أبيعك سيارة بمئة ألف أبيعك سيارة بمئة ألف تقول قبلت أي سيارة جديدة قديمة من اي الانواع مجهولة غير معلومة هذا غرر انت تخاطر بمالك او اقول ابيعك سيارتي هذه وتقول قبلت بكم ما ذكرنا هذا غرر هذا معنى قول الخطاب رحمه الله كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور قد يكون معلوما لكنه معجوز عنه لا يقدر عليه مثل السمك في الماء الكثير السمك في الماء الكثير انسان واقف على البحر صياد قال أبيعك السمك الذي في هذا البحر هذا ما يقدر على أن يسلمه ولاحظوا أن الفقهاء قالوا السمك في الماء لاخراج السمك في الماء القليل فلو أن صياد مثلا يصيد السمك ويأتي به حيا إلى السوق في احواض فيها ماء يقول أبيعك هذا السمك بكذا وهذا السمك بكذا هذا يقدر أن يسلمه إذا اشتراه كبيع السمك في الماء الكثير والطير في الهواء فإنه غير مقدور على تسليمه وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم النهي عن الغرض أصل عظيم من اصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق تجدون في لسان الفقهاء بيع الآبق وبيع الشارد بيع الآبق وبيع الشارد الآبق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي ندى عن صاحبه الآبق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي ند يعني هرب عن صاحبه قال كبيع الآبقي والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل هذا كلام النووي يقول النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم يعني في الصحيح ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل وقال شيخ الإسلام التمية عن الغرر ما كان, ما كان مترددا بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود مقصود العقد به وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد ما كان مترددا بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد منه وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد مثل بيع الثمر قبل بدو الصلاح غرر كما سيأتي إن شاء الله لأن يمكن أن تكتمل ويمكن أن تتلف فهذا ضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم رحمه الله الغرر ما لم يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا تعرف حقيقته ومقداره ثلاثه أشياء ابن القيم رحمه الله يقول الغرر ما لا يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه او لا تعرف حقيقته ومقداره الغرر ما لا يعلم حصوله ابيعك ثمر البستان بعد سنة ابيعك ثمر البستان بعد سنة ليس هذا الثمر الموجود أبيعك ثمر البستان السنة القادمة يمكن يحصل يمكن ما يحصل لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه كما قلنا كبيع السمك في الماء الكثير أو لا تعرف حقيقته ومقداره أبيعك اللبن في ضرع البقرة ولقد يكونوا ضرع البقرة, البقرة منتفخا من مرض وقد تحلب قليلا وقد تحلب كثيرا فهذا غرر فالغرر يا إخوة قد يكون من جهة العقد وأثره يعني عند التعاقد كبيع الحصاة كما سيأتينا إن شاء الله بيع الحصاه فيه أثر فيه غرر من جهة العقد والأثر كما سيأتي إن شاء الله وقد يكون من جهة الثمن ومقداره كبيع السلعة بثمانين بيع السلعة بثمانين ينعقد عليهم العقد أبيعك هذه السلعة حاضرة بمئة وأبيعك هذه السلعة غائبة بمئة وخمسين ويقول قبلت ما ثمن السلعة ممكن أن يكون مئة ويمكن أن يكون مئة وخمسين فهذا غرر وقد يكون. من جهتي عدم معرفة, البب... عدم معرفة المبيع أبيعك ما في قمي بعشر ريال ومنه ما ادري ماذا يسمى عندكم لكن كان قديما ما ادري الآن ما أره موجودا يسمونه شختك بختك علبة فيها اشياء كثيرة مغطاة تجيب نصف ريال ريال وتأخذ واحد تفتح هذا المكان ممكن تجد لعبة تساوي خمس ريال ممكن تجد لعبة تساوي قرش واحد ممكن ان تجد ورقة فيها شكرا مثل اليا نصيب لكنها بيوع هذا لا شك أنه غرر لا يعرف فيه المبيع كان الفقهاء يقولون بيع ما في الكم أبيع ما في كم بعشر حظك يمكن يكون أحسن من و ويمكن يكون أقل من عشر فهذا غرر من جهة معرفة المبيع وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره كاللبن في الضرع بل فاللبن في الضرع لا يعرف مقداره وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم لا يكون الإنسان قادرا على التسليم فإذا طلب منه التسليم فإنه لا يقدر على ذلك كبيع السمك في الماء الكثير وبيع البعيد البعير الشارد وبيع السيارة المسروقة ليس من جهة سارقها لكن من جهة مالكها يعني بعض الناس مثلا تسرق سيارته قيمتها مئة ألف فما يدري ترجع ولا ما ترجع فيقول لرجل أبيعك أبيعها لك بخمسين ألف وأن تحظك إن رجعت فقد ربحت خمسين ألفاً وإن ما رجعت فقد خسرت خمسين ألفاً هذا غير قادر على تسليم السيارة فهذا يعني غرر وقد يكون من جهة جهالة وقت التسليم، من جهة جهالة وقت التسليم، كالبيع إلى حين ميسره يسره، أبيعك هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى حين ميسره حين ميسره متى؟ ممكن بعد سنة، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد عشر سنين، يمكن بعد عشرين سنة. هذا أجل غير معلو، ففيه غرر أو أبيعك إلى موت فلان، يعني أبيعك السيارة وأأجل الثمن إلى أن يموت فلان. الله اعلم متى يموت؟ يمكن يموت البائع قبل أن يموت، من علق؟ دفع الثمن بموته، فهنا فيه جهالة في وقت التسليم. هذه ضابطة لأنواع الغرر في البيوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. وأشار إليه البخاري في الترجمة ولم يخرجه. فالحديث ليس في البخاري لكن البخاري ترجم لبيع الغرر في الصحيح فالحديث ليس على شرطه لكن معناه صحيح عنده ولذلك ترجم له ومن صور بيع الغرر بيوع جاء النهي عنها منها بيع الحصاه بيع الحصات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه كما عند مسلم وبيع الحصاه له صور كلها فيها غرض له صور كلها فيها غرض منها ان يتفق الطرفان على بيع سلعه معينه وبثمن معين ويجعل رمي الحصات وقت لزوم العقد يعني متى يلزم العقد اذا رمى احدهما الحصه؟ المبيع معلوم والثمن معلوم ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا على أن العقد لا يلزم إلا إذا رميت الحصة مع حصة في يده قال لا يلزم العقد إلا إذا ربيت الحصة أين الغرر هنا الغرر ليس في المبيع وليس في الثمن وإنما في وقت العقد قد لا يرمي الحصة قد لا يرمي الحصة وقد يرميها بعد وقت ومنها ان يتفق الطرفات على بيع سلعه غير معينه من سلع متعدد متعدده تحدد تلك السلعه برمي الحصى يعني عنده سلع سيارات فاقول ابيعك سياره من هذا المعرض بخمسين الفا على ان نحددها برمي الحصى اما انا البائع او انت ايها المشتري فالذي تقع عليه الحصى هو السلعه فهنا الغرر في عين السلعه الغرر في عين السلعه ومنها أن يتفق الطرفان على ثمن معين لأرض حدودها تبدأ من كذا إلى مكان وقوع الحصة يقول بيعك الأرض بمئة ألف وحدود الأرض من هنا إلى حيث تقع الحصة فيقول قبلت ثم ترمى الحصة وحيثما وصلت فهو حد الأرض وهنا الغرر في هذا ظاهر ومنها أن يتفق الطرفان على البيع ويشترط الخيار لهما أو لأحدهما إلى أن ترمى الحصة يقول ابيعك السيارة بخمسين ألفا بشرط أن يكون لي الخيار والخيار سنتكلم عنه غدا إن شاء الله لكن يقول بشرط أن يكون لي الخيار إلى متى إلى أن أرمي الحصى ابيعك السيارة بخمسين ألفا بشرط أن يكون لي الخيار إلى أن أرمي الحصى هذا أجل مجهول ففيه يعني غرر ومنها أن يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة بثمن يحدد بالحصاء أبيعك هذا الكتاب؟ بعدد الحصى الذي أخذه من التراب من الأرض الثمن الآن مجهول الله أعلم كم حصى كم حصى أو من الصور التي تقع الآن يوضع دائرة فيها أرقام فيقول تأخذ هذه السلعة بالرقم الذي تضرب السهم فيه مكتوب مئة خمسين عشرين والعشرة الصغير فان ترمي السهم فالرقم الذي يقع عليه السهم هو ثمن السلعة هذا من بيع الحصة ومما ذكره الفقهاء أن يبيع السلعة بثمن بعدد ما يكسر من هذه الحصاه يقول أبيعك هذا الكتاب بعدد ما أكسره من هذه الحصاه حصاه واحدة ويبدأ يكسرها يمكن يكسر منها عشرة يمكن يكسر منها خمسة يمكن يكسر منها أكثر فهذا كله من صور بيع الحصاه ومن صور بيع الحصاه المعاصرة وجود آلة دوارة تدور بأرقاب وما استقر عليه الرقم يكون ثمنا للسلعة أو عددا لها إما أن يقال تدفع مئة وتأخذ من هذا الجنس بعدد ما يقف عليه السهم فيديرون الآلة فإذا وقف على عشرة يأخذ عشرة بمئة إذا وقف على خمسة يأخذ خمسة بمئة إذا وقف على سبعين يأخذ سبعين بمئة أو يقول للثمن فالسلعة واحدة فيقول حيثما وقف السهم لك فالسلعة لك بهذا الثمن هذا من بيع الحصاه الذي لا يجوز ومن صور بيع الغرر بيع الملامسة والمنابذة بيع الملامسة والمنابذة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع كما في الصحيحين والملامسة مفاعلة من اللمس باليد ولها صور عند الفقهاء منها أن يجعل الطرفان لمس المبيع موجبا للبيع فيقول أحدهما للآخر ثوبي لك بكذا إن لمسته ثوبي لك بكذا إن لمسته فيجعلان اللمس للسلعة هو الموجب للبيع من غير نظر في الثوب مجهول فهنا فيه جهالة ومنها أن يجعل اللمس قائما مقام العلم فيؤتى بشيء في ظلام أو في كيس فيقال الذي تلمسه لك بعشرة الذي تلمسه لك بعشرة فيدخل يده في الكيس ويلمس شيئا يخرجه او في ضلاء لا يدري ما هو ما صفته فيقول الذي تلمسه لك بعشره فهذا من صور بيع الملامسه والمنابذه من النبذ وهو الطرح ولها صور ومنها ان يجعل الطرفان يعني البائع والمشتري ان نبذ بينهما بيعا فيطرح البائع السلعه ويطرح المشتري الثمن من غير نظر تعال انا ارمي عليك السلعه وانت ترمي علي الثمن من غير نظر كان يمثلون يقولون أن يطرح البائع ثوبه ويطرح المشتري ثوبه من غير نظر ولا تأمل أطرح عليك الثوب فتطرح علي ثوبك يمكن أن يكون ثوبي محروقا يمكن أن يكون يعني فيه من العيوب شيء الكثير ويمكن أن يكون الثمن كذلك فهذا فيه جهاله وقد يكون النبذ من أحد الطرفين فيقول أبيع لك أحد الأثواب التي أنبذه عليك الذي أنبذه عليك بعشرة عنده كومة فيها أنواع من الثياب يقول الثوب الذي أطرحه عليك لك بعشرة فيأخذ ثوبا ويطرحه عليك وهذا أيضا من صور المنابع ومن صور بيع الغرر مسألة أشرنا إليها البارحة أظن وهي مسألة البيعتين في بيعة مسألة البيعتين في بيعتين و قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي رواية من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا، رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة والنسائي والترمذي وغيرهم. وقوى اسناده جمع من اهل العلم وقد فسر العلماء البيعتين في بيع بصور منها ان يبيع الرجل السلعه فيقول هي نقد بكذا ومؤجله بكذا فيذكر للسلعه ثمنين ينعقد عليهم العقد، وهذا تفسير أكثر السلف أن يقول في السلعة هي حاضرة بمئة ومؤجلة بمئة وخمسين، فيقول اشتريت ينعقد العقد عليهم، فهذا في غرر، هل هي بمئة أو مئة وخمسين؟ وهذا تفسير أكثر السلف بل هو تفسير جمهور أهل العلم بل حكاه بعض أهل العلم اجماعا على تفسير البيعتين في بيعة ولهذا قال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين يعني لا يفارقه على أحد البيعين بل يفارقه عليهما معا قال الترمذي فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما قال أبيعك هذه السيارة بخمسين ألف حاضرة وبسبعين ألف مؤجلة على ثلاث سنين قال اشتريتها مؤجلة تم العقد على بيع واحد هذا لا بأس به عند الجمهور بل قد حكاه بعضهم اجماعا في هذا الباب وبعض اهل العلم فسروا النهي عن بيعتين في بيعة بصورة من صور التقسيط المعاصرة وهي ان يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة بمئة حاضرة وبمئة وخمسين غائبة مؤجلة ولو تم العقد على واحد منهما يعني عندهم يقولون إذا كان صاحب المعرض يبيع بالتقسيط والحاضر ما يجوز يعني إذا كان صاحب المعرض يبيع بالتقسيط والحاضر فإذا جاءه العميل قال بالتقسيط بمئة وخمسين وبالعاجل هو بالعاجل الحاضر بمئة يقولون ما يجوز حتى لو قال العميل أنا أريد حاضرا أو أريده مؤجلا وهذا القول انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله ونقل يعني آثار فهم أنها تدل على هذا المقصود وهذا القول مرجوح والله اعلم فإن المتأمل لكلام السلف يدرك أن المقصود منه ما ذكره الترمذي وهذا ايضا الذي يتفق مع الحكمة فإن ذكر أثمان للسلعة عند المساومة ليس ممنوع شرعا كل إنسان يقول بمئة بعشر بعشرين بثلاثين بخمسين هذا ليس بممنوع الممنوع أن ينعقد العقد على أثمان وهنا في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله ذكرت أثمان قبل العقد أما عند العقد فهو ثمن واحد ولذا قال ابن القيم رحمه الله وأبعد كل البعد وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة وخمسين حالة فليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد ولا شيء من المفاسد فانه خيره بين اي الثمانين شاء ابن القيم رحمه الله يقول وابعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائه مؤجله وخمسين حاله فليس ها هنا ربا ولا جهاله ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد وهذه موانع البيع فإنه خيره بين أي الثمانين بين أي الثمانين شاء بل قد حكى الخطابي رحمه الله إجماع المتقدمين على أنه إذا اختار أحد الثمانين لا يكون من باب البيعتين في بيع قال الخطابي: أما أما إذا باعه على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه أما إذا باعه على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه يعني لا اختلافة ومن صور البيعتين في بيعه التي ذكرها العلماء ان يقول البائع للمشتري احدى هاتين السلعتين عليك بكذا عنده سلعتان مختلفتان في الوصف او في الجنس في الجنس عنده ثوب وعمامه مثلا فيقول إحدى هاتين السلعتين لك بعشرة فيقول قبلت طيب اشترى الثوب ولا اشترى العمامه؟ هذه بيعتان في بيعة أو يقول له الدار الحاضرة او الدار الموصوفة عليك بكذا انا عندي بيتان بيت هنا تراه وبيت في مدينة اخرى اصفه بانه كذا وكذا فيه من الغرف والحدود و و و و احدهما عليك بمئة ألف قال قبلت طيب اشترى الحاضرة ولا الموصوفة ما ذكر فاجتمع العقد على على البيتين في بيع واحد ذكر فيه ثمن واحد فهو من صور البيعتين في البيعة طيب ذكر بعض اهل العلم أذكرها وأقف عندها ونعود إن شاء الله بعد الصلاة أن من صور البيعتين في بيعة أن يشترط عقدا في عقد، أن يشتري في عقد، أبيعك داري هذه بمئة ألف على أن تبيعني سيارتك بخمسين ألف، أبيعك داري هذه بمئة ألف على أن تبيعني سيارتك بخمسين ألف أبيعك داري تبيعني سيارتك بخمسين فاشترط في عقد البيع عقد بيع آخر أو يقول أبيعك داري هذه بمئة ألف بشرط أن تزوجني أختك أبيعك داري هذه بمئة ألف بشرط أن تزوجني أختك فجمع في العقد الواحد بين البيع واشتراط الزواج فهذا عند بعض اهل العلم هو من باب البيعتين في بيعه وقريب منه تفسير بعض اهل العلم للبيعتين في في بيعه بانها اجتماع عقدين في عقد اجتماع عقدين في عقد من صور هذا الشرط الذي ذكرناه إذا قال أبيعك بيتي بمئة ألف على أن تبيعني سيارتك بخمسين ألفا وقال قبلت اجتمع عقده عقد على البيت وعقد على السيارة لكنه أوسع من الاشتراط مثل الآن الصورة الواقعة في الأسواق بما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك حيث يجتمع في العقد عقدان عقد الإيجار وعقد البيع فهل الإيجار المنتهي بالتمليك صحيح وجائز أم غير صحيح ولا جائز سنعود إلى صوره إن شاء الله بعد الصلاة بحول الله وقوته ونكمل الكلام عن هذه القاعدة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا وسلم